ولقد آتينا موسى الهدا وعرضنا فني الصاع إلى الكتاب هذو ذكراء لأول الألباب فاصبر إن وعد الله حق واسعف لذبك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 فاستعذ بالله إنه هو التميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكبر الناس لا يعلمون وما يستطيعون لا تستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون